إنما الدنيا فنى ليس للدنيا سمو. إنما الدنيا كبحر يحتوي سماكا وحوت إنما الدنيا كبحر يحتوي سماكا وحوت ولقد يكفيك منها أيها الطالب قوت ولقد يكفيك منها أيها الطالب قوت ولعمري عن قليل كل من فيها يموت ولا عمري عن قليل كل من فيها يموت إنما الدنيا فنى